قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين واشتبعنا إلى الله وفتبه واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومع ذلك فهذا اول مجلس في كتاب المصباح المنير في تهديد تفسير الكثير للامام اسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله من اعداد جماعة من العلماء تحت إشرافي الشيخ صفي الرحمن المبارك فولي رحمه الله وسوف تكون ان شاء الله تعالى دواتر ابن ابي حاتم الغي تفسرني ابي حاتم تختيلك دكتور الغالدي مسوده غير موضوع ابن أبي شيبه المصنف ابن أبي شيبه ابن حبان صحيح ابن حبان ابن خزيمه صحيح ابن خزيمه ابن عدي الكامل في الضعفاء رجالي لابن عدي ابن عساكر تاركه للاشقاء لابن عساكر مختصر ابن ماجه السنة للامام ابن ماجه القزويني القزويني ابن هشام سيره ابن هشام ابو داود السنن للامام ابي داود احمد الإمام الامام احمد محمد الاحياء احياء العلوم للامام الغزالي الام كتاب الام للامام الشافعي البخاري الصحيح للامام البخاري البغوي تفسير الامام البغوي البيهقي السنن الكبرى للإمام البيهقي تحفه الأخواني شرح الترمذي الشيخ عبد الرحمن مبارك فودي التاريخ الكبير الامام البخاري الترمذي جامع الترمذي الحاكم المستضرب للحاكم الحليه كاليه الاولياء لابي نعيم الحميدي مسند الحميدي الخطيب التاريخ للخطيب البغدادي الدار القطني السنن للامام الدار القطني الدارني السنن الدارني الرازي التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي الزفاف آدام الزفاف لنصر الدين سعيد سعيده منصور السنة سعيد ابن منصور السنة لتوي السنة الإمام لابن أبي عاصم شرح السنة شرح السنة الإمامي البغوي الشريعة لمحمد بن حسين الآجوري الطبراني المعجم الكبير للطبراني الطبري تفسير جميع البيان الطبرين عبد الرزاق تفسير عبد الرزاق عدي الكامل ابن عدي العظمة العضمة الشيخ دار العصر في الرياض العقيلي الضعفاء الكبير للعقيلي على المشاهد من علي بن التفسير عودة التفسير عن خبر الكثير للشيخ أحمد شاتر غريب الخليث غريب عبيد القاسم فتح الباري فتح صحيح وريد الحجر القرطبي تفسير الجامعية كامل الجامع القرآن الكرطبي الكشاف تفسير الكشاف الإنسان وشري الكنف العمال المجمع مجمع الزوائد المحرر الوجيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعطفة ابن وارد الورناطي المحل. المحلل المحلل الحف مسلم الصحيح الإمامي مسلم مشكات مش المصاريخ الخطيب التبريسي مشكل مشكل الآثار مشكل الآثار الطحوي المطالب المطالب العالية لزواج المسانيد الثمانيات للحجر موارد غمآن موالد غمآن للأبي فخر الهيثمي المطّو مطّو الإمام مالك النسائي في الكبرى السنة الكبرى لإمام النسائي، النسائي السنن الإمام النسائي النسائي السنة للإمام النسائي اليوم والليلة عمل اليوم والليلة النسائي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمه بكثير قال الشيخ الامام الاوسط البارع الحافظ المبتكي عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن الخطيب ابي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وافتتح خلقه بالحمد فقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الغلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتمه بالشمد فقال بعدما ذكر مال أهل الجنة وأهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ولهذا قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون فلو الحمد في الأولى والآخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق هو المحمود في ذلك كله كما يقول المصدين اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما جدت من شيء بعد والحمد لله الذي ارسل رسله والشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل النبي الكرمي العربي المكي الهاتي لأوضح السبل أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لذن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لذي لكم السماوات والأرض لا إله إلا ويشي ويميك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمني الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعبكم وقال تعالى اذكركم به ومن بلغ فمن بلغ هذا القران من عرب وعجم واسود واحقر وانس وجه فهو نذير له ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فمن كفر بالقران ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت الى الاحمر والاسود قال الجاهل يعني الانس والجن فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله الى جميع الثقلين الانس والجن مبلغا لهم عن الله تعالى ما اوحاب اليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الأمر بفهم القرآن وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه فقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف التفقار وقال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر أول الالبهب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم كله على قلوب أقفالها فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير وتفسير ذلك وطلبه من نظامه وتعلم ذلك وتعليمه كما قال تعالى وان أخذ الله نثقا الذين أدوا الكتاب لا للناس ولا تختمونه فنبتوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترونه إِنَّ الَّذِينَ الذين بِعَهْدِ اللَّهِ الله وايمانهم قليلا أولئك لَا لا لَهُمْ فِي في وَلَا ولكن ان الله هو الذي يَوْمَ وَلَا إليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم فذم الله تعالى اهل الكتاب قبلنا لاعراضهم عن كتاب الله المنزل اليهم واقبالهم على الدنيا وجمعها به من اتباع الله فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذنبهم الله تعالى منه وأن نتبع بما أمرنا به بالتعلم لكتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتخيمه قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين قدوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكفيرهم منهم فازقون اعلموا ان الله يشيء الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ففي ذكره تعالى لهذه الايه بعد التي قبلها تنبيه على انه تعالى كما يشيء الارض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالايمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي والله اجمل المسؤول ان يفعل بنا هذا انه جواب كريم فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصحى طوق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن فما أشكل في مكانه فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعيات ذلك فعليت للسنة فإنها شيخة بالقرآن ومضيشة له. قال الله تعالى إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أردت الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى: "وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي فيه لقوم يؤمنون" وقال تعالى: إليك لتبين للناس ما نزل إليهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا القرآن ومثله مع يعني السنة" والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن تجده فمن السنة وإذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القراء والأخوال التي تقصوا بها ولما لهم من الفهم التالي والعلم الصحيح والعمل الصالح لسيما علماؤهم وقبراؤهم الأئمة ائمه الخلفاء الراشدين والأئمة المقتدين المهديين وعبد الله المسعود رضي الله عنه وعبد الله المسعود رضي الله عنه روى الامام ابو جعفر كان عن عبد الله يعني ابن مسعود قال والذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فين نزلت واين نزلت ولو اعلم أحداً أَعْلَمَ بكتاب الله مني تَنَالُوا الْمَطَايَا لَأَتَيْتُمُ ومنهم الحضر البشر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقه في الدين وعليه التأويل وروض مجرير عن عبد الله يعني بن مسعود قال نعم ترجمان القرآن بن عباس وهذا إسناه صحيح وقد مات بمسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال الأعش عنك دواه استخلف علي من عبد الله بن عباس على نفسه فخطب الناس فقرأ في خبته سورة بقرة في رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته القوم والطرق والدينام لأسلم ولهذا قال ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السجدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الاحيان ينقل عنه ما يشكونه من اقاويل أهل الكتاب التي أبحث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كتب عليه متعمدا فليتبور مقعده من النار وهو غريم عبد الله نعم ولهذا كان بن عبد رضي الله عنهما قد أصاب يوما يردوك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك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 المعلوم هو من الشيخ الإسلام ابن تيمير ومع علمه بالتفسير والحديث هذا تفسير القرآن في القرآن إلا أنه تفسير تطعي لماذا؟ لأنه يعني فيه وهناك تفسير للقرآن القرآن لكن فيه وجه من وجود الإشكال إذا قال إذا أجمعنا في موضع يوضع فصل في في موضع آخر وهذا كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة صلاة إحدى المستقيم صلاة ما هي النعم التعظيم ويا المرتضوي يا نبينا سوف نتبين ان انعم عليه ان انعم عليه فصلى الله جل وعلا في المصور النساء في قوله تعالى من يرجو تجد له مسكنا ان انعم الله من النبيين مصطفين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وفيقا فهذا هو المقصود لتفسير القران في ما كان فما هو ضمنه من وضع وجدته يؤكس في موضوع الآخر فعلمنا من آية النساء أن أن صراط المدينة عم المؤمن هو صراط المدين وسط الدولين وشهر الدولين فهذا معنى تفسير القرآن من القرآن فإن تجدون في القرآن فهل السنة والسنة شريحة هو مبينة للقرآن والسنة وحي كما قالت الله العالمين تربع منهوه إنه إلا وحي ويوحى ذلك فيما ذكره من قوليه صلى الله عليه وسلم يمكن أن تابعوا مثله معه فالسنة مبليمة من القآن وأنزلنا إليك الذكراء لتبين لنازل ما ينزل إليه والنبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوا تفسيراته بشير عن القآن ففي سورة الفاتحة في قول لا يجد على قير المنطوب عليهم صار. ولكن يجب ان يكون عظيم النبي صلى هو عليه وسلم يجب ان النبوي هذا النبي التي الله عليه وسلم العلم ان متى جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ان يكون هذا غير غير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب له يكون البيان فمتى كان التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني, يعني لا لما نص ففي عنه ففي قوله جل وعلا وقد اتيناكم سبعه من المثاني والقران العظيم ففي صحيح التالي فصل النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتحه الكتاب هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيه على أنه تجد أقوال أخرى في السبع المثالين تجد اقوالا من بعض الصحابة من قبل الصحابة أن السبع المثال هي السبع الطوال في القران البقر والنساء وبقر العموان والنساء ثم وهذا يعني يعني تفسير موجوح لماذا؟ لانه جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذلك قال فإذا نجده في القران في صنة فالصنة مبينة للقهان وأحياناً يبين أن نبي صلى الله عليه وسلم بطريقة يعني يعني ليست مباشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم المقال خرج عليهم محلط في المسجد فقال ما لي أغاركم عزيم يعني يوم يعني, يعني متفابقين ففصل رفض ما جاء في كتاب الله عز وجل، نعم. فما للذين كفوا قبلك موضعين عن اليمين وعن الشمال عزيز، عزيز. لأنهم كانوا متفرقين. وقالوا إن هذا الا إحدى الافتراق، وعام عليه قوم آخر. وقالوا استطيع أن أنتهى في يوم عليه بكرة ونص هذا عزيز يعني، ومقروه يعني. بين سحن وبين كهانه وبين إفك وبين أسر وبين أسرارا فلما سنا فصل ولكن ما فسروا بتفسير غير مباشر فإذا فإذا في القرآن فحسننا في إذا في السنة ففي اقوال الصحابة رضي الله عنهم الصحابة لهم يعني آه يعني لهم من أسلف ما... ما ليس غبيا الصحابة من أعلى الناس لغة كانوا متابعين على عرش الله ولو من الفهم الثابت ومن النظر وهم شاهدوا هي التنزيل وليس المخبر كالمعين وهم اضرى به هي مقاصد التنزيل وليس هناك اختلاف بين اهل العلمي في قبول التفسير الى انه يفسر القران او القران فنجوده في قطع السنه فاذا نجد السنه في اقوال الصحابه تولي رضي الله عنهم لكن جاء الاختلاف في اقوال متصلون على الثلاثه نعم لا تفي اقوال التابعين هذه قبل طويل اذن هم لا والله عن اخلاق ايضا حولا كلنا نجد في فصل لأن لان تابعين قد يعني على اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم وغالب ما ذكروا في هذه التفسير إنما آآ يعني آآ مما تعلموا من الصحابه ولذلك اعتمد في المفسرين أقوال التهريم فالإمامهم من الجهة الطبيعي رحمه الله تعالى جهة المفسرين وإمامهم نعم، اعتمد أقوال التهريم ولذلك تفسيره في اثناء عاده يعني كان معين اعتمد في كتابه أقوال التهريم وعلى ذلك هذا واضح عند جميع العلم أن هذا طوق تفسير القوان يعني أن أصفت طوق في تفسير القران أصدقاء من القرآن حين تجده في, في القرآن في الصنة حين تجده في الصنة ففي أقوال الصحابة وعيد أصحابك فقال سيقولون هذا قول أهل أهل الكتاب سيقولون ثلاثة ورعبا ويقولون خمسة رجما بالغير ويقولون فهنا يعني يعني ثم لما ذكر السبع من العشر ايام من الله جل و عن هذا و و و هذا و لكن و الله جل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الله جل هذه نعم، لكن بيت لا فائدة في الخوط في مثل هذا ولذلك الأولى هو عن هذه الأشياء التي وليس لا فيها موطن عنها فائدة ولا رشوتها فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته مع الصحابة فقد رجع كثير من الأيبة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد لجمر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن حدثنا قدثنا أبام عن مجاهد قال قدثنا أبام المصالح عن مجاهد قال عرضت المصطفى على ابن عباس الثلاثة عضا من فاتحته إلى فاتمة وقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، آية ورد المجرم عند ابي مليكة قال رايت مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير القران ومعه الوافق قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى ساله عن التفسير به ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد جبين بن جويل مولى ابن عباس وعطاء أبي ابي رباح وحسن البصري ومسروق بن وسعيد بن مسير وابي وربيع بن انس وقتاله وضحاك بن زاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الايه فيقع في عبارتهم تباين في الالفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا فيحكيها وليس كذلك فان منهم من يعبر عن الشيء بنازله او بنقله ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى ماشل في أكثر الأماكن، ذلك هو هذه. ذكر لك مكانه تفسير التبعين وأنا التبعين يعني يعني آآ يعني أخذوا الذي يتفسير عنه على هذا الإمام جعيب المجروح وما تعلمه، فالنبوة التفسير عن عن عالم عباس مع بعض نصفه كملنا عنه يعني عالم عباس لذلك من كبار الأمة. على, يتفسير التفسير هو هو على التفسير مجاهد طالب إذا جاءك التفسير عن عن جاهد فحسم كليه إذا هو هو يدل هنا على على التفسير الطبيعي هي مقبولة لكنه يذكر لنا يذكر هنا أمر يا مؤمن بعد ذكر لنا أمثلة من منفسرين من التابعين سعيد بن جرير مورد مولى المعباس وعطاء حسن المصنف مصبوح وسعيد بن المسيب والمعلا وغيره يقول في بعض في اعتراضه تلايه في ان يعني لانه أن العلم عنده وليستهدفه في تتلف منه ومن بابه تلفت نوبه وليستهدفه ولفت نوبه يعد ويكون و بعد و بعد و بعد و بعد و بعد و اختلاف و بعد و بعد و بعد و بعد و بعد مع بعد و بعد و بعد في بين السلف هو من اختلاف التنوع. واختلاف التنوع يعني معناه من صحيح أن أن الأقوال صحيح أن المجوكي هنا من الاقوال صحيحه وأنه يجمع بينها وأنه ليس بينها تضغط ومن اختلاف التنور أحيانا تذكر عبارات متقايمة كما مثلا مثال على هذا كما فسروا الصورة المستقيم فسرواه بالقران وفسروه يعني بالإسلام وفصله بالسنة وهذه الأقوال كلها متلازمة نعم هو يعني يعني فالقرآن والإسلام يعني متلازمة فالقرآن يدل على الإسلام هو هو الإسلام هو يعني شبه كتاب الله جل وعلا هو الإسلام جل هو الإسلام جل وعلا نعم والسنة كذلك إنما استنبط لهذا الإسلام إذن هذه الأقوال كلها هي. كلها متقاينة وليس بينها هي التعاون والطريقة السلف هي في التفسير لا يتبقون المراضح وإنما يفسرون الايه بما يقاين لذلك التقارب الألفاظ التقارب هي الألفاظ في هذا فهذا يعني إحدى صورة اختلاف التنور أن, أن, أن, أن يجبع معنى العبارات هي متقاينة من اختلاف التنور أن تفصل الآية بالمثال احيانا السلف يفسرون الآية بذكر بعض أفراد العام ولا يقصدون لذلك حصر الآية في هذه الأفراد لا فقط هم فقط يقوم يفسرون الآية بالمثال ففي قول نهجة العرب ثم أرسل كتابا الذي أصطفلنا من عباده. ثم وصل كتاب الذين استفينا من بادنا فمنهم ظالم النفس وهو مقتصر ومنهم من بالخيرات باذن الله عموما السالب بالخيرات الغير هو المتطلب المقيض الله جل وعلا بالنوافل بعد اداء الثوابت والمجتهد في اداء النوافل والاجتهاد والمقتصر هو الذي انتصر على اداء الواجبات والظالم هو الذي والله الواجبات فتتجد من التفسير ان الصدق هو يثبت لك في سبب خيراطه الذي يصلي في اول وقت فلو لو اخذنا مثالا مثلا الصلاه فالسالب خيراطه هو الذي يصلي في اول وقت ويحضر الصلاه الاولى والمختصر هو الذي يؤدي الصلوات في اوقاتها امريا مشابهه وهو الذي يؤدي الصلوات في وقتها الوقت المسموح له في الشريعه ولا هو المضيع والذي يؤخر الصلاه يعني انت هو عندنا نفس الذكر ان السبب بالخيرات هو الذي يصلي في اول الوقت وان المتصل هو الذي يصلى وقت في وقتها ال ال المنتسع لا والمضيع هو الذي يضيع وقت الصلاه ولم هو لا ولا تجد هنا حس الايه فقط في هي معنى الصلاه وانما ذكر لك مثال ذكر مثال فهذا هذا عيد صحيح يعكس في التنوع انه يذكر لك مثلا ومن يعني من ما يذكر كذلك في أسلوب النزول. فيقول نزلت الآية في يعني في مثلا نزلت يعني آية نزلت في خولة بنت فعمة وأوسدت لما ظهر أوصل بصنم من امراته القوله بنت علوى اوتى الله بها فهل, فهل معنى هذا ان حكم الزراني مختص باوس بن الصرامح هي نصره بنت هي بنت زادلا ابدا هذا حوينا هذا من التفسير في المثال فلما يذكر لك, لك نزلت لك نزلت قضية في قضيه الله الرسول لكنها وقعت لما وقعت من, من من خوله من اوسن الصاد لم نواتي خوله بنت عبد الله رضي الله عنها هذا الحذف هو سياسه داخل اختلاف التنوع اذا اختلاف التنوع هي هي التي التي تكون اقوال فيها صحيحة لكن عندما تكون متقاربه كما فسر الصاغ كما في مثال تفسير صاغ المستقيم بالسنه والقران وهي ي... ي... ي... أو أن, او أن يفسر العام بالذكر بعض افراده بعض انواعه على سبيل المثال وليس على سبيل حصر الايه في هذه الافراد كما ذكرتم التفسير والراي فاما تفسير القران بن الرأي في فقال لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم منه فليتنوى مقعده من النار وهكذا أخذه التنذي والنسائي وأنه وقال التنذي هذا فريف الحسن السكوت عن تفسير السكوت عن تفسير غير المعلوم ولهذا تخرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له به كما روى النجري عن أبي معمر قال قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اي ارض, تقل أي أرض تقلني واي سماء تظلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم وروي ايضا عن انس ان عمر بن الفطار قرا على المنبر وفاكهه وابى فقال هذه الفاكهه قد عرفناها فما الاب ثم رجع الى نفسه فقال ان هذا لهو التكلف يا وهذا مفعول على انه رضي الله عنه انما اراد استكشاف علم كيفيه الاب والا فكونه نبتا من الارض الظاهر لا يجرؤ كقوله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقببا الايه وروى ابن جرير أن ابن عباس سئل عن ايه لو سئل عنها بعضهم لقال فيها فابى ان يقول فيها اسناده صحيح وروي ايضا عن ابن ابي مليكه فقال سأل رجل ابن عباس عن يوم نعم وهو ايضاً عن تبريلي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومئذ ذكرهما الله في كتابه الله اعلم بهما فكيف أن يقول في كتاب الله ما لا يحبره؟ وقال الله عن بن سعيد عن سعيد بن سعيد أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ايوب بن عون المغشى الدستوائي عن محمد البصيري سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن. فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أمسل القرآن فاتق الله وعليك بالسلام وروى الشعبي عن الصوت قال اتقوا التفسير فإنما هو بوائط عن الله فهذه الأثر صحيحة وما شكلها عن الصحابة وإمة السلف محمولة على تحروجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك الوأس شرعا فأخرج عليه ولهذا أرمي عن هؤلاء وغير أقوال في التفسير ولا منافات لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما جهلوا وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب سكوت عما لعن له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما علم. لقوله تعالى لا لذلك ولما جاء الحديث الذي روي بالطرق من سئل عن علم فكتبه والجى يوم الدياب تيجى جامد من النار وجه التفسير. طبعاً هذا الحديث الأخير في السنة المطهرة تروى يعني أحياناً العمة يروون بعض الأحاديث التي قد لا تكون بالضرورة يعني صحيحة لكنها تذكر أنها صحة معناتها في أحاديثها صحيحة أخرى. يعني يعني, يعني حفظة على إمام كبير يعني حافظ كذلك مثلا يعني تذكر الشيخ اسنان ابن مديه رحمه الله في في عقيدته ذكر احاديث ضعفه هو يعني يصعب الموايه يجلب هذه الاحاديث لكن هو يشير ان اصحى من هذه الاحاديث الصحيحه هنا الفلاسفه يبقى تتضمن اصحى المعنى هذا الحديث معناه مصنعين وجوه التفسير قال ابن حدثنا محمد الوشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان مع أبي الزناد، قال. قال ابن عباس التفسير على مع... أربعة أوتن وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسيرهم لا يؤكد وخلهم بجهالته وتفسيرهم العلماء. وتفسيرون لا يعلمه أحد إلا الله. السور النكية والمدنية. هذا هنا يقول يعني هذا هذا الأسر على على ابن عباسنا وفطران عمه. التفسير عالم قاعد يوجو وجه تعرف العوام من كلمين. يعني كلمات عربية يعني تعرف هي معانيها. يعني أصلًا معانية في قلبي لا جلال جل على مزل التي يحمل الطواد سوء لا نحمله كمثل يحمل أسباب. الصاد يعني يعني السفر والسفر هو الكتاب انا وجه تعريف العرب يعني من كلامهم يعني وجه تعريف العرب من كلامه لا يحتاج الى تفسير ان هذا في لغه العرب يعني, يعني في يعني في والسماء اذا, إذا, إذا السماء إذا انفطرت نعم ف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 ومن ذلك مثلا يعني, يعني تفسير قوي تعالى هو مما يدعو من دون الله بل يستبيب له الى تلا إلى, إلى, إلى, إلى يوم القيام وهم عنه عين واذا وإذا الناس بالنسبة لهم أعداء مجموعة الذاتية كافرين وتفسير يعني يعلم العلماء هذه مسائلة المسائل فيها تفسيرات من مسائل احكام والجنايات الحدود والاشراط الحدود قلنا ابان وهي ذلك يحتاج الى تفسير يحتاج الى ان عنده بينه وتفسيره لا يعلمه احد الا الله وتفسيره لا يعلمه احد الا الله وهذه نحو الوصف القطعي التي في اوائل الصوت مثلا قال من حامين عن من سن كفايه عمي صوم فنحن لا نعلم في اللغه العربيه معاني الحروف لا نعلم انقطع ما هي لا معاني اعلم الله سبحانه وتعالى ولذلك لما تكلم العلماء فيها لا يفسر معانيها لأن معانيها ليس هناك معاني في اللغه لحروف المفرده وانما ذاك ولقاءه من مثل هذه الحروف تالف كتاب الله على الصواب لاعداد ربه اذن من ذلك الكتاب لا لا ويكفر نعم إذا في التفسير الذي لا يعلم احد ان الله عندما عندما يدل عليه بذلك بخلاف ما عن بعض اهل الضلال انهم يدخلون نصوص اثناء النهي جل وعلا وصفاته يدخلون في فيما يعلمه الا الله من الطوائف المبتدعه أن نسأل في قول الله تعالى الرحمن وعلى عرش استوى فيقول أستوى لا يعني لا نعلم و و يعني لا نعلم معناه، وهذا معنى بأن الله خاطب عباده ومما يفعلون وهذا ليه يمكن في يعني كلام اللي نصر لان لأن المقصود هو الهدايا يعني الهدايا والانتفاع والعظم فإذا كان هناك أشياء لا يعلم ما إلا إلا الله فأيان بين الناس وبين ما وبين فهم الكلام الأي جل وعلا الناس لما في هذا الدول العظيم، لذلك ان ملك محمد الله تعالى وقبل أقوم مسلامه وقبل شيء يا ربيع وقوم مسلامه وراتي وطنانا لا كلهم لما سُلُّوا عن الاستواله قالوا ما قال الاستواء معيّا ولكيف مجتوب والسؤال عن طبط عنه هو به واجب في في لا تدخل أملا المسجد وصفات أصفات في التفسير الذي لا يعلمكم بإمكان الله وإذا معلمه يعني هاكل إذا أردنا المسجد وسل ذلك بحروف المقطعة في هواهي نعم شكراً من الملكة في يسمى المتحدة في السنة المتشربة في الوحيد الله في أمن السور والمدنية روى حمام عن قتاده قال نزح في المدينه من القرآن البقره وآل عمران والنساء والمائده ووراءه والرعد والنخل والحج والنور والاحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم والفمس والحجرات والرحمن والحديد والمجادله والحشر والمنتخنة والصف والجمعه والمنافقون والتغاب والطلاق وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِهُ إِلَى رَقْسِ عَشْرِيَةِ وَإِذَا زُنزِدَتْ وَإِذَا جَاءَ رَسُّوَ اللَّهَ هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائلوا السور لمكة هنا ما أرادك أن في ضابط القرآن المدني وضابط القرآن المدني و أكوان متسيرة في هذا ان القران المدني ما كان ما نزل قبل الهجره سواء نزل اما او يثرب وان القران المدني هو ما نزل بعد الهجره سواء نزل بالمدينه أم من البلد. على ذلك على فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قالت ومئتي آية وأربع آيات آية آية. وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومئتان وتسع عشرة آية وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل ومئتان وست وثلاثون حكى ذلك أبو في كتابه البيان طبعا كيف العلم يختلف العلماء في عدد في عدد في وفي المصر.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 يعني يعني طلائع مئة وفي وفي عدة وفي مئة أو مئة واثناه هو, هو ليس هناك زيادة الاختلاف هو في الوقف وفي الوسط لا يجب ولا يجب محل حروف لا يزاد حرف ولا من الاختلاف في عدد الآيات في في الوقف وفي الوسط يعني في سورة الفاتحة اذن الصلاة المسلم صلاة الذي انا عمت عليه غير المغضوب عليه ورد ضاله هل هي ايه واحده ولا ولا صلاه الذي انا عمت عليه غير المغضوب عليه ولا رد هنا يعني, يعني تم التلفون في, في, في هذا إذا اذن الاختلاف بين العلماء في عدد لا يدور في الوقف وفي البصر اما حروف القران لا يزال فيها حرف ولا, ولا ينقص منها حرف عدد كلماته أما كلمته فقال الفضل من عن عقاد بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربع رهيئة وتسع وثلاثون ثلاثون كلمة وأما فقال عبد الله عن مجاهد يعذلك هنا هنا لا في الكلمات. ليس وكذلك خروف؟ نعم وأما حروفه فقال عبد الله عن مجاهد هذا ما خصرناه من القرآن وهو ثلاثمائة وهو ألف خرف واحد وعشرون ألف خرف ومئة وثمانون خرفاً وقال الفضل عن عطاء بنصار ثلاثمائة ألف خرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفا وقال سلام وقال سلام أبو محمد الحماني إن, الحج... إن الحجاج جمع قرط و صفاض فقال أخبروني عن ان كله كم الحف هو قال فحسبنا فاجمعوا انكم 340000 و 4000 و 104 طبعا هذا كلام معناه انه لما يذكر في الحروف الحروف لا يزيد فيها ولا تنقص منها شيء لكن مثل هذا يعني الشيء يسير نعم يعني مثل أما لا أقول ألف لا من حرف معناها قد قال يعني لا من حرف نعم لذلك انا لا حرف من عند الله فله يعني 10 حسنات أما اما اني لا اقول ألف, ألف لا من حرف لا تقول الف من حرف هذا صحيح ايضا خلاف وانا في في مثل هذا في قرآءة ألف ألف من أليعة عط واحد ولا تردد حروف نعم إذا ليس ليس في آية أي نوع من, من أنواعه تضاد لأن حروفه أبولا يعني معلومة لا ينزل فيها ولا ولا ولا القص منشى قال عيد خجاف فأخبروني عن نصه فإذا هو إلى الفائم فوله الكهف ولا تردد وثلثه الأول عند رأس نكتة آية من براء ثاني رأس مئة أو إحدى ومئة من الشعراء والثالث إلى اخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد والسبع الثاني إلى الدان من قوله تعالى في سوره الأعراض فأولئك حابطا والثالث إلى الألف الثانية من قوله تعالى فرعب وكلها والرابع إلى الألف في الحج من قوله جعلنا من سكى والخامس إلى الهائم من قوله في الأحزاب ومن كان لمؤمن ولا منه والسادس إلى الوهم من قوله تعالى في الفتح الظالمين لله ظن السوء والسابع إلى أخر القرآن قال سلام أبو محمد كان ذلك في أربعة أشهر. قالوا وكان الحداد يقرأ في كل ليلة وهو عن القرآن. فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى ولي ترطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى شو أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلاف في هذا كله. فضموا أعلم. ماذا كلامه كله في تحصيل القرآن؟ ماذا يعني, يعني يسعى أن ينفي؟ أحيانا يعني, يعني, يعني ثبت عن الصعاب ما تفهم على على سبعة اجزاء ثلاثة في خمسة في عشر, عشر فمفصل. فمفصل على سبعة نعم ثلاثة يعني الاول ثلاثة هو ال والنساء البطة والعلماء ونسى وتنفال والتوبة نعم لمرسل وأما فقد اشتغرت الأجزاء من ثلاثين كما في الرجوع بالمدارس وغيرها وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزين صحبة للقران والحديث في مسند الامام أحمد و سنن أبي ذو ماجه وغيرهم عن ألوس بن حذيكة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحسبون القرآن قالوا ثلث وخمس وتسع وثلاث عشرة وثلاث عشرة وشذب المفصل حتى تفتل معنى معنى السورة واشتقاطها فصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الإبانة والارتفاع قال النابغه أل ترى أن الله أعطاك صورة؟ ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت يكفر لكونها قطعه من القرآن وجزء منه مأخوذ من اثار الإناء وهو البقيه وعلى هذا فيكون أصلها مهموذاً وإنما خففت الهمزه حذفت الهمزه واو لانضمام ما قبلها وقيل بتمامها وكمالها لان العرب يسمون الناقه التامه صوره قلت ويحتمل ان يكون من الجمع والاحاطه لاياتها كما يسمى سور البلد لاحاطته بمنازله ودوره وجمع الصوره صور بفتح الواو وقد يجمع على صورات وسورات وأما الآية فمن العلامة عن انفطار الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بابنة عن أختها وانفرها قال الله تعالى إن آية ملكه وقيل سميت آية لأنها عجز يعجل البشر عن التكلم بمثلها قال سبوين وأصلها <تصفيق> أيين, أيين. مثل أكبة وشجرة تحركت اليوم وتكفتها قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمثة بعدها مبدأ وقال الكسابي أصلها أي على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم خذفت للتباسها وقال الفراء أصلها أي بتشديد اليوم فقلبت الأولى ألفا وقال الكسادي أصلها آية آية على وزن, على وزن آية فقلبت, فقلبت ألفا ثم حذفت لانتباسها وقال الفراء أصلها آية بتشديد الياء وقال الفراء أصلها آية بتشديد رياه فقلبت الأولى ألفا كرهية التشديد وصارت آية، وجعلها آية وآيات وآيات، وأما الكلمة فهي لفظ واحدة وقد تكون على خفين مثل ما ولا ونخوذة. واكثر ما تكون عشره احرف مثل ليستخلفنهم و انلزمكموها فاسقيناكموه وقد تكون الكلمه الواحده ايه مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك الف لامين وطاه وياسين وحامين في قول الكوفيين وحامين عين سين قاف عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور وقال أعلم الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مذهامتان بسورة الرحمن فصل قال القرطبي اجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية وأسمعوا أن فيه أعلاماً من الأعزمية كإبراهيم ونوص ونوت واختلفوا أن فيه شيء من غير ذلك من الأعزمية فأذكر ذلك الباتلاني والطبري وقال ما وقع فيه مما يوافق الأعزمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. وهكذا قول الأخيه هذا يعني يقول لي شيء فيه الله تعالى ما هو ليس بالقبع الليخ نرخض بخلاف الأسلام هي يعني في الأصل عجميهم أن هذا من, من بابين توافق اللغات ويستدل القول ذاك الذي جاء بلهسان معابيه مبين فإذا كانت هناك كلمة يقول هذه عجميهم أن هذا منطه أحيانا تأتي لغات أخرى لغة عربية توافق مع معابيها في كلمة لكن أصل الكلمات اللغة كلماتهم معابية إن هذا هو ظاهر القرآن كما إن ذكر الشافعي رحمه وهذا آخر ما يسأل الله <سؤال> جل وعلا نقف عند هذه الهيبة الطيبة وتلك الاحترام في معنى الله تعالى ولا يأتي على تفسير في تفسير سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنا عندي مسؤولية